السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام مشاهدي قناة دليل الفضائية أهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع تحدثنا في اللقاء السابق من قصة الصراع عن تاريخ الأمة الواحدة في بيت الله الآمن في بيت الله الحرام وسردناه منذ إبراهيم عليه السلام فإسماعيل فولد إسماعيل وتدرج بنا الحديث حتى وصلنا إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين واليوم إن شاء الله رب العالمين نتناول تاريخ البيت العتيق نفسه ما اسمه وما الأسماء الأخرى له ولما سمي بهذه الأسماء وما أهميته وما فضائله ولما اختار الله تبارك وتعالى مكة بالذات حتى يكون فيها بيته الحرام كل هذا نتناوله اليوم إن شاء الله رب العالمين ولكن في البداية نرحب بأستاذنا الدكتور وبعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا ومرحبا أستاذنا الدكتور جمال يا مرحبا يا بداية دكتور جمال عندما نتحدث عن تاريخ وحضارة البيت العتيق سؤال دائما يطرح نفسه ودائما المشاهدين بيسألون عنه وهو إيه مصادرنا يعني انتو بتقولولنا ان في كتب مستشرقين بتتكلم وبتزيف وبتغير في التاريخ وفي كتب يهوديات او اسرائيليات كما يسمونها فما المصادر التي نستقي منها تاريخنا وتحديدا مدام النهاردة هنتكلم عن تاريخ البيت العتيق فما مصادرنا في هذه الحلقة التي رجعنا اليها ونحن نعد لها الحمد لله القائل واقيموا الشهادة لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شروره أنفسه ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت نضع للناس للذي ببكة ضركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل كفر فإن الله غني على العالمين واشهد أن قدوتنا واسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيقل خيرا أو ليصمت أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أيسا. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد واربت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أولا يعني ليس أمامنا من مصادر نعتمد عليها إلا المصادر الإسلامية التي تعتمد على مصدرين لا يأتيهما الباطل من بين أيديهما أو من خلفين اللي هو القرآن الكريم وسنة النبي ومحمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم لان ما ورد وكل ما سردنا من تاريخ الامة الاسلامية يعتمد على المصادر الاسلامية واحنا امة تعلمنا امسك عليك هذا واقيم الشهادة لله ومن يكتم الشهد فانه اثم قلبه وربنا علمنا ان الانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال امسك عليك هذا ذا لو اننا لمؤاخذون بما نقول على رسول الله قال ثكلتك أمك أهل كبر الناس على مناخرهم آخرهم إلا حصائده السنين فنحن دائما نعلم أن الكلمة يعني إما لك وإما عليك فنحن دائما تعلمنا قول الصدق وقول الحق فمصادرنا لا تأتيها لا يأتي البطن بين يديها ولا من خلفها خلاف ذلك ما كتبه المستشرقون والجهل الذين مساره على نهج المستشرقين فهو بعدها الإسرائيلات واليهوديات فكل ما كتبناه يعت كل ما قلناه وكتبناه نعم وسردناه في حلقات قصة الصراع كلها تعتمد على المصادر الاسلاميه واحيانا للمصادر الاثريه التي تؤكد وان كان لا يحتاج صدق المصادر الاسلاميه نعم طب هل هناك كتاب اسلاميين غير الدكتور جمال عبد الهادي كتبوا التاريخ وكانت مصادرهم القرآن والسنة للأسف فيما تصب بهذه الحقبة من تاريخ الأمة الإسلامية وهذا نسأل الله نعوذ بالله من التسميع والرياء نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق لكن هو من باب الإعذار ومن باب البلاغ ما أحد يعني فضل الله عز وجل انتبه إلى هذا وكتب إلا العبد الفقير لله عز وجل إلى رحمته فإحنا كتبنا سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ نحن اطلعنا على كتب المستشرقين ومن سار على نهجهم من أبناء العرب والمسلمين يعني ما كتب أحد يعني أولا ما كتبه سيديو في كتاب تاريخ العرب العام وما كتبه جوستاف لون في تاريخ حضارة العرب وما كتبه فيليب حتي في كتاب تاريخ العرب المطول وما كتبه جورج زيدان تاريخ التمدن الإسلامي والعرب قبل الإسلام وما كتبه محمد مبروك نافع وما كتبه عبد الحميد مجموعة كله عبارة عن الفكر الاستشراقي وما كتبه أبناء العرب والمسلمين امتداد للفكر الاستشراقي إذن هذا من فضل الله منهج متميز والحمد لله نحن نطمئنون الآن ما هذه الحقائق مكتوبة ومدونة ونشرت ويتوالى نشرها فنحن الحمد لله يعني ربنا وفقنا لإظهار هذا العوار وجاءت توج هذا الجهد بالجهد الذي هيأته لنا قناة دليل حفظ الله أصحابها والقائمين عليها وكل من ساء في هذا الجهد فتوجه هذا بنشر هذا الجهد على امتداد رقعة العالم وهذه نعمة ما بعدها أسأل الله عز وجل أن يزيهم عنا خير الجزاء وأسأل الله أن يوفق المسؤين لتوالي نشر هذه الحلقات علشان يعني لتبديد ظلمات الجهالة بتاريخ الأمة الوحدة الأمة المسلمة خير أمة مخرجة للناس وتاريخ بيتها العتيق وتاريخ جزيرة العرب وتاريخ الأرض التي قام عليها الإسلام يعني أسأل الله أن يوفقهم لأداء هذه المؤمة وبها يؤجرون إن شاء الله إن شاء الله الآن دكتور جمال نحن نتحدث عن تاريخ بيت الله العتيق بداية نحن نقول مكة ونقول بكة ما معنى هذه التسمية مكة وبكه ومن الذي سمعه يعني هو الله سبحانه وتعالى أولا علمنا دائما اسمها لا أقسم بهذا البلد أن تحل بهذا البلد نقسم بها لشرفها ولله أن يقسم بما شاء ولكن ليس لأحد أن يقسم بغير الله ما. وكان يقول والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين ربنا سماها البلد الأمين وأيضا في ربنا سبحانه وتعالى يعني سما بيته الله العتيق الذي جعله عيد من الجبير. رسول محمد صلى الله عليه وسلم سمى وأيضا لفظة بكة وردت كما قلنا في سورة أهل عمران قل صدق الله تبع ملة إبراهيم حنيفة إن أول بيت النظر للذي ببكة ببكة يعني تحطم أعناق من يستخف بها لا. وهو إرواي أنه يعني بكة لأن الناس يتباكون فيها يتزاحمون فيها في موسم الحج وفي الحج والأمر وأيضا من أسمائها الحاطمة التي تحطم ومن استخفى بها والقادسة التي تقدس من الزنوب نعم. وأيضا صلاح و... و... والباسة اللها التي تب... يتبس الملحدين أو تحطم الملحدين أي تخرجهم كما أخرجت الجراهيم و... فلها أسماء عديدة نعم. ويقال إن مكة الحرم كله ويقال إنها البيت العتيق يعني تسميات ولا تنسحب كلوها على كل على الحرم الله الآ بيت الله العتيق مكة. مكة البيت العتيق. ما المقصود بهذه التسمية؟ لماذا سمي بالبيت العتيق؟ لأن الله جعله عتقا من الجبابرة لا يملكه أحد. ما. يعني ما نقدرش نقول مثلا فلان الفلاني ملك البيت العتيق أو رئيس البيت العتيق. لأن هذا البيت هو بيت الله. بيت الله. جعله يملكه إلا الله. عشان كان قال كرجل أنطحروا بيتي أطافه إلى نفسه بيت البيت الله. جعله الله عتقا من الجبابرة لا يملكه أحد والكل خدم له وسد وهو شرف لمن يخدم هذا البيت وعشان كده وقدوتنا أصفتنا ظهرت في إبراهيم عليه السلام أن طهر بايتها للطائفين والعاكفين والركع السجود فإذا جعله الله عتقا من الجبابرة لذلك لما تسلط عليه الجراهيم أخرجهم صلت عليهم الخزاعين لما فسق الخزاعيون صلت عليهم أن أخرجهم نعم. ولما فسقت قريش واستخفت بالبيت وعبدت فيه الأصنام صلت الله عليهم محمد وصحبه لتطهير البيت العتيق وإقامته على قواعد التحقيق ومن ثم كان اسما على مسمى البيت العتيق ولكن يعني نريد تفريق جمال بين البيت العتيق والبيت الحرام هل هي أسماء متعددة لشيء واحد أم أن البيت العتيق شيء يحتويه البيت الحرام؟ لا هو المسجد الحرام. لما سئل أهداه عليه السلام، لما سئل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الفخ الذي رواه البخاري سأل زر النبي صلى الله عليه وسلم أي المساجد وضع في الأرض أولاً؟ أو قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال أربعون سنة. فيبقى المسجد الحرام الذي يتوسطه البيت العتيق. فالبيت العتيق هو في داخل المسجد الحرام. البيت العتيق هنا المقصود به يعني بناء الكعبة؟ بناء الكعبة فقط. هذا البناء العتيق. الذي نراه ونطوف حوله وهو موجود في داخل وفي وسط المسجد, المسجد الحرام. هذا هو البيت العتيق. نعم يعني هذا هو البيت العتيق. جو عبارة عن غرفة ارتفاعه حوالي يمكن 15 متر. وله يعني هو والحجر جزء من البيت العتيق. وبقية المشاهد بعضهم يقول أيضا من البيت العتيق يعني إذا نقول إحنا نتكلم دلوقتي الآن والحجر عن... الأسود ملاصق للبيت والحرام دا يعني يحوي يضم فيما يضم حرم الله الآمن يضم الذي حرم المسجد يحرم... الحرام ويضم البيت العتيق يضم المسجد الحرام ويضم البيت العتيق وما حولهما بس كده دا إحنا ال... من المعلومات التي لدينا المتوفرة الآن انه المقصود بالحرم المكي اولا الحرم المكي بسحة حوالي 600 كيلو متر يعني الحرم المكي ليس المسجد الحرام فقط نعم الحرم الحرم لو لم نهيئ لهم حرما امنا ويجبع ليه ثمراته كل شيء يتخطف الناس من حوله حرم امن يأمن فيه الناس ويأمنون من يأوي اليه واهله يأمنون ويتخطف الناس من حولهم اللي دعا له يبراين رب يجعل هذا البلد آمنة واجنبني وبني أن نعبوضها لأصلاب رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فأنهم إني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذرياتي بواد غير الزر عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفيدة من الناس تاهوا إليه مرزقهم من الثمرات لعلهم علاهم أشكرون فجالوا إن الحرم هو عبارة عن مساحة تمت قالوا كذا. حجم حوالي 600 مائة كيلومتر. هايوان. من مكة. ست مائة كيلومتر. دي بقى إيه حدودها؟ يعني نحددها. قالوا مكة غربا، وتمتد شرقا حتى يعني ساحة عرفات. يدخل فيها الأودية والمنخفضات هي عبارة عن مجموعة من الأودية والمنخفضات. تمتد من مكة المكرمة غربا حتى ساحات عرف شرقا ومرورا بوادي مينا والمزدلفة. ولهذا الحرم حدودا أنا بتكلم عن الحرم الحرم المك هذا الحرم له حدود يعني هذه الخليصة التي أمامنا تظهر موقع مات اللون البرتقالي من الكرة الأرضية في قلب في قلب في مركز الكرة الأرضية وسنرجع للآيات والكرة الأرضية في مركز الكون في مركز الكون فلماذا في مركز الكون كله ولذلك إن الخط المغناطيسي هنا اللي هو الخط الطول هذا اللي ما اللي هو واصل بين ال ال ان اللي هي نورث وال اللي هي ساوث بين الشمال والجنوب جمع. يعني هنا الخط يمر بالكعب هو الخط الطول هذا مم. هو الخط ده ينطبق على ما تسمى بالابره المغناطيسية ما فيش الحراف امم ارض ارادت ان تعبث في العالم فجاء عند خط جرينيتش وقالوا لا ده الخط الطول الذي ينطبق على الخط المغناطيسية مع القطب الشمالي هو هذا الخط فلما خاسوا الخط بتاع جرينيش يليجون ينحرف عن خطش الطول الحقيقي الذي يرتبط بالإبرة المغنطسية بحوالي 8.5 درجة إلى الغرب من الخط طول الحقيقي. اللي هو الخط المنضبط عند مكة المكرمة ولاحظ كمان خلي بالك أن الكعبة المشرفة المبنية الكعبة المشرفة سبحان الله ضلعها الشمالي في اتجاه الشمال القطب الشمالي والانشغال الحقيقي ده من الاف السنين ولذلك دكتور جمال بتحدد الاتجاهات الاربعه عن طريق الكعبة عن كعبة نعم. ده هي اتجاه هي باتجاه الجهات الاربعه الشمال والجنوب وهذا الشيء الذي يقول كثير من المفسرين دكتور زغلول قال هذا دليل يعني هذا في هذا الزمن الاف السنين دليل على أن هذا أمر توقيفي من الله عز وجل نعم. هو ربنا سبحانه وتعالى يا إما الملائكة بنته بهذا التوجيه الصحيح يا إما آدم بتوجيه الملائكة قام بناء على هذا النحو فمن تقل إبا إذا حرم الله الآن الحرم كحرم عبارة عن ستمائة كيلو متر مربع امتدوا وضربه يا دكتور جمال ده تعنيها ثلاث حاجات عندنا الحرم الامن ايوه حدودها وده اللي حوالي 600 كيلو متر 600. وعندنا المسجد بس الحرام بس قبل ان ننتهي ننتقل من, من النقطه في شيء مهم ننتقل في ثلاث حاجات الحرم الآمن ايوه وده اللي حوالي 600 كيلو متر. ايوه جواهم المسجد الحرام جوه المسجد الحرام جوه. هالمك... البيت مكة العتيق لك... مكه المكرمه مكة بحدودها آه مكة بحدودها أيوة. وداخل مكة داخل الحرم المسجد الحرام وداخل المسجد الحرام البيت العتيق هو العتيق يرتبط به طبعا الحجر الأسود والركن الاملاني وحجر اسماعيل ويرتبط به زمزم ومقام إبراهيم ويرتبط به الصفا والمروه المروه وبعد كده لما نطلع على المشاعر يرتبط به منى وبعدين بعد ذلك المزدلفة وبعدين يرتبط به عرفه بعد كده يعني كل ده داخل حرم الله حرم الله الامن طيب حضرتك بتقول لنا على حدود الحرم الآمن حدود الحرم الآمن كما قلنا الكتاب ما كتبه الدكتور زغلول النجار اسمه كتاب آيات الإعجاز العلمي وبتحت عنوان كتاب اسمه الأرض الرجل كتب كتابا الحقيقة مجلد من أهم الكتب التي كتبها الدكتور زغلول النجار من آيات الإعجاز العلمي الأرض في القرآن عشان ده يويل الأهمية المكانية والزمانية لمكة المكرمة لحرم الله الامن لجزيرة العرب التي ستستمد شرفها ومكانتها قديما وحديثا من ارتباطها ببيت الله العتيق نعم. بل الامة المسلمة تتمد شرفها وكرامتها من بيت الله العتيق ومن مكة المكرمة ومن بيت المقدس ومن حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمهم أست... إنها... هناك نستكمل حدود حرم الله الامن بعد الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لنستكمل حدود حرم الله الآمن نلتقي بعد الفصل أهلا بكم من جديد أستاذنا دكتور جمال ما زلنا نتحدث عن حدود حرم الله الآمن وقبل أن نستأنفها هو من الذي حدد معالم أو حدود حرم الله الآمن الله رب العالمين الله رب العالمين كيف؟ يعني هل في آيات تحدد هذا نعم هو ال هنا ما ثبت يعني عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وما ثبت في في في مصادر تاريخية يقولون أن الله سبحانه وتعالى وضع لهذا الحرم حدودا حددها رب العالمين لابن آدم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى ما قال من قصة الصراع حينما أبى الله آدم من الجنة وأنزله إلى الأرض وعلمه علم كل شيء منها أنه علمه حدود ان في الأولى لما استوحش العبادة لأنه يكون في البيت المعمور في الجنة مش أيام أمضى مكة آدم عيسان فترة في الجنة هو زوجه في هذه المرحلة كان يرى الملائكة يدخلون البيت المعمور يكون خلو كل يوم سبعون ألف الملك لا يعودون إلى يوم القيامة فلما نزل إلى الأرض استوحش العبادة فطلع ابن عز وجل يعني طلبا فأنزل الله الملائكة فبنت له بيتا في وعلمه طبعا إن ده حرم الله الآمن هو الملائكة التي بنت هذا البيت لا إن أول بيت مضع للناس الذي بكت مباركا في رأيين رأي أن الذي قام ببنائه بإرشاد الملائكة هو أدم عليه السلام على الاعتبار إن أول بيت مضع للناس الذي بكت مباركا قالوا أول الناس الإمام القرطبي في تفسير القرآن العظيم أول الناس هو آدم يبارك ربنا سبحانه وتعالى. فهو أول الناس آدم والأية تقول وضع للناس يعني آدم. وضع للناس الذين أولهم آدم. آدم أي وضع له, آدم. آدم. وضع له وليس هو الذي وضعه. وضع. يعني بال... ألا يفهم من وضع للناس أن الذي وضعه من غير الناس؟ لا هو في جميع الحال هو قالوا أن الملائكة يعني. يعني من الملائكة مثلًا. من الملائكة لكن هم بنون لأن الملائكة عندهم البيت المعمور. نعم. الملاك لا يطوفون في الأرض للأن أنزل. رامهم ووضعوه للناس. وضعوه للناس, للناس يعني قد ي ي يضعون. قبل أول ناس من هو آدم عليه السلام والذي بناه بالاتجاهات الأصلية هذه. ما بقول لحضرتك يعني وضع على الناس. وأن آدم أول الناس يعني هذا دليل على أن آدم أول من وضع له البيت الحرام وأول من صلى فيه أو كذا ولكن هل هو دليل أيضا على أن آدم هو الذي وضعه يعني في النظر يعني هو فيه رأي كما قلت في التفسير أن آدم هو الذي بناه بإرشاد الملائكة وأن الملائكة هي التي بناته. لكن المهام هل هناك ترجيح لأحد الأراء أم أن الرأيان يعني, يعني الرأيان موجودان يعني فلكن اللي يهمنا برسوله إذن فيه بيت لله البيت العتيق وضع للناس الناس علشان يتعبدون فيه ويطوفون حوله نعم. ويحدد ملمح بارز انه هنا حرم الله الامن نعم. هنا بيت الله العتيق الله جعله عتبة هنا مكة المكرمة نعم. هنا المكان حدده الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام و... و... وآدم علمه علشان. بنيه هنا حب أرض الله إلى الله نعم. هنا المكان الذي جعل الله عرصاته يعني مناسكة لعباده هنا, هنا تسكب العبرات فإذلك نزل آدم ووضع هذا اقترن بنزول ألم أرواح لأن الله علم آدم الأسماء كلها فطبعا نزل ويتعبد وبيت الله العطف فيها هذا وضع للناس وأول الناس هو آدم عليه السلام الحدود فعشان كده قالوا إن الحرم له حدود حددها رب العالمين لآدم عليه السلام الحاجة التانية وحملها للحدود دي جبريل عليه السلام إلى أب الأنبياء إبراهيم عليه السلام الحاجة التانية أو التالتة وقد نصب على هذه الحدود أعلام في جهات خمس مين بقى اللي بدأ يحط الأعلام؟ ده جبريل إبراهيم الذي رفع القواعد من البيت وزيرفع إبراهيم القواعد من البيت وأسماعيل من الذي استحبه ليضع هذه الأعلام لحرم لا آمن جبريل, جبريل عليه السلام؟ نه. يقوله هو استحبه إبراهيم لأنه كما سنرى هو الذي عرفه بعرفه عرفه منها والمزلفة وعرفه ماك الحج يعني إذا إبراهيم عليه السلام من الملائكة جبريل كما كما أرد في كتب التفسير إنه حمل وقد نصب على هذه الحدود أعلام للحدود الحرم. في جهات الخمس تعتبر المداخل الرئيسية للحرم للحرم المكي المداخل الرئيسية وهذه الاعلام على هيئة احجار مرتفعة قدر متر واحد منصوبة على جانبي كل طريق من الطرق التي تحدي للحرم المكي طيب بعد ذلك درست ولا ظلت قول طبعا سؤال يتبادر للزهن يعني طبعا ال... هزلت هذه منصوبة لغاية ما جاءت ال... ال... ال... ال... ال... يعني قيض الله لها من يجددها اعتقد جددت في عهد آ... النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجددت على ما اعتقد في عهد عمر بن الخطاب لها الحدود الحدود نعم, نعم في المعالم وممكن اعتقد هي آ... فيها اكثر من آ... في دليل رزال يبقى دي هي الحدود بتاع الحرم 600 كم مرة اخرى حدها الغرب مكة مكرمة الشرق ساحات العرفات هي مجموعة من الوديان والأودية وتمر بميناء والمزلفة وداخلها كل الملامح الرسية التي ذكرناها عن حرم الله الآن بقي الآن أن نتحدث عن فضل هذا المكان بداية لماذا اختار الله تبارك وتعالى هذا المكان بالذات ليكون هو حرم الله الامن وليكون فيه البيت الحرام او المسجد الحرام والبيت العتيق يعني الـ يعني الـ الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار هذا اختيار رباني نعم ليس لانها بقعة مت لا هو لشرف المكان يعني وهو ومن اهم العلامات التي تدل على شرف المكان انه اختيار الله تبارك وتعالى ايوه يعني اختيار الله يقول لمن من زي ما قرأت الحقيقة اعظم ما كتب الذي يسترعي الانتباه في هذا الامر عن اهميه حرم الله الامن واختيار الله عز وجل وخصوصيته لا. يقول ان دل على كمال حكمته وعلمه وقدرته فليس فلا شريك له يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود اثره في العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصق رسله سبحانه وتعالى. إذن هذا الاختيار طبعا هو اختيار هو مش بس اختيار. مكة هو فعلا من من الأدلة على كمال الله تبارك وتعالى وربوبيته ووحدانيته بدليل إن إحنا لسه لغاية النهاردة بنكتشف ونقول إن الكعبة هي مركز الكرة الارضية والكرة الارضية مركز الكون كله ونقول ان الخط الواصل بين الشمال والجنوب مرورا بالكعبة او بمكة هو الادق آآ آآ وليس خط جرينيتش الذي يعني كانوا يتحدثون عنه ونقول ان الاتجاهات الاربعة هي التي تحددها الكعبة الشمال والجنوب والشرق والغرب نعم يعني, يعني ده دليل على فعلا وحدانية الله سبحانه وتعالى لا يختار مثل هذا المكان الا اله وربك يخلق ما يشاء واختار يعني قبل ان ندلف الى احنا الزبق ذكرنا هو في المقالة بتاعت ابن القيم آه ربك آه يخلق ما يشاء اختار في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم في اوائل الكتاب الجزء الاول بيقول انه اختار من خلق السماوات السبع واختار العليا منها مستقر لملائكة المقربين جبريل وميكائيل واسرفيل ومش بس كده والسماء جعل الفردوس الع العل... عرشه سقف للفردوس العالى اللي يقول هو غرس بيده سبحانه وتعالى هو ليس مثلي شيء واختار من من من البشر مية ألف نبي ومن الأربع مية ألف نبي اختار ثلاثة ومئة بالضعة رسولا ومن الضعة عشرة رسولا اختار خمسة من أول العزم ومن هؤلاء اختار خليل الرحمن إبراهيم واختار ختم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ربك يخلق ما شاء ويختار يبقى إذن دي من أعظم الآيات الدلة على كمال رببياته ووحدانياته إنما انتقل بعد كده يعني إيه إلى لي ربنا سبحانه وتعالى ماذا أيضا عن أسباب اختيار الله تعالى, تعالى لهذا المكان جاد. الذي يدل على أهمية هذا المكان نعم يقولوا من هذا اختياره من الأماكن والبلاد أشرفها وخيرها وهي البلد الحرام فالناس سبحانه وتعالى اختار لنبيه وجعله مناسك لعياده وأوجب عليهم الاتيان اليها من القرب ومن البعد من كل فج عميق فلا يدخلونه الا متواضعين ومتخشعين ومتذلين كاشف رؤوسهم متجردين عن لباس اهل الدنيا آه ده ده بقى أهمية المكان يعني احنا <تصفيق> لماذا اختارها الله وعرفنا أن الله اختار المكان من باب وربك يخلق ما يشاء ويختار ودلوقتي نتكلم عن أهمية هذا المكان من مظاهر أهمية المكان نعم. مظاهر أهمية المكان أي. وجعلها حرما آمنا نعم. لا يسفك فيها دم ولا يوجد حرم آمن دكتور جمال هل هذا هو المكان الوحيد والحرم الآمن أم أن هناك حرم آمن آخر؟ حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد في الدنيا الحرم غير والحرم النبوي والحرم النبوي حرمه الله. هناك أقوال إن في حرم آمن آخر و... يعني هو علشان نحن في التفص هو ابن تيمية كتب في الفتاوى رحمه م. الله قال لا يوجد في الدنيا غير حرم الله عز وجل مكة وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم رسول الله لتحريم الله له مكة والمدينة وعشان كده هي أمها في مكة في حفظ الملائكة يدخل لا يدخل هما الدجاج يعني ودي يعني والكيل كيل أهل مكة والمكيل أهل المدينة يعني عشان فيه ربك يخلق ما شاء عشان يعني عشان يحس أهل الحرم وتحس أمه الإسلام وبالتالي فهذه خصيصة من خصائص المسجد الحرمي وجعله حرما آمن لا يسفك فيه دم ولا يعدد به شجر ولا ينفر صده ولا يختلى خلايا يعني لا يقطع الرقب من نباته إلا الأزخر طيب ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف يعني واحد الليلة الجريجية في في حرم الله أن يسيبها مكانه إلا عشان يعرف بها أصحابه هل ده <تصفيق> لأن يعني حرام أنه يلتقطها أصلا يعني بعض من يذهب إلى هذا المكان يقول إذا سقط منك شيء وأردت أن تأخذه يعني ده سك الناس من كثرة الزحام و وواليعني مزاحمة الناس وكده يعني ف... فهل لا تلتقط لقطته للتزاحم ولخشية أن يداس من يأخذ هذه الأشياء هو ولا الخل... هو حرام أن تأخد يعني هو القصد إني من سقط شيء محتمل يرجع إلى المكان الذي كان يطوف فيه أو كان يقعد فيه فيجدها مكانها فهذه قضية هذه القضية الأساسية ولإحنا يعني تاب ولكن من سقط منه شيء يأخذه ولا ما يأخدش سقط منه يأخذه لكن إذا خشى على نفسي هل هذا كاترוקר؟ إذا خشى على وفعلاً وأحياناً في الطوابط وأحياناً في حرم الجمال كنا الواحد ممكن سبحان اللي ينجي يعني ففعلاً لكن هي القضية إن يعني لأن دي ليست لك فلا آه يعني عشان. أنت إذا سقط منك شيء ممكن تأخذ لفحة إنك تأمن أن تداس ولكن إذا رأيت شيئاً سقط من غيرك فلا تمد يدك وعلى فكرة هذا كنا نلاحظه في حرم الله ونحن في التسعينات 93 وتسعين هجرية إن الواحد يأذن مؤذن للصلاة الرجل يضع ستارة على على محله ويذهب إلى الصلاة ويرجع كل شيء ما حد ما تبتدى يدي أحد اللي شيء وهزم رحمة الله الأمن والأمان في حرم الله الأم طبعا اللصوص الآن ينتهزون فرصة الحج والعمرة علشان يعني يسرقون الحاجز يعني يعني عشان الناس يكونوا في حرص وحذة الشاهد المهم احنا بنتكلم دلوقتي عن مظاهر أهمية بيت الله العتيق وحرم الله الأم وقول ربنا سبحانه وتعالى أيضا وجعل قصده مكفرا للذنوب قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقرة والذنوب كما تنفي الخير حبث الحزيز والخزاة والفضل و و وربنا سبحانه وتعالى قال من أتى هذا البيت فلم يرفص ولم يفسق رجع كيم والدتهم ولم يرضى لقصده من الثواب دون الجنة والرسول عليه السلامة والسلامة من العمرة للعمرة كفار لما بينهما والحج المبروه ليس له جزاء إلا الجنة. فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاد الله وحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عراساتها مناسك لعباده. نعم. وبرضه دي من الخصائص اللي تتميز بها يتميز بالبيت العتيق إن ده المكان الوحيد اللي الواحد يروحه. فاذا حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه ببشر الرسول صلى الله عليه وسلم. وجعلها سبحانه وتعالى. فرض على الناس قزها ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيل نعم وبني الإسلام على خمس الركن الخامس حج البيت من استطاع عليه سبيل وجعل ذلك من آكة فروض الإسلام و به في كتاب العزيز في موضعين فقال تعالى وهذا البلد الأمين يبا ربنا قسم و البلد الأمين نعم و قال تعالى لا أقسم بهذا البلد وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطاف بالبيت الذي فيها غيرها وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار في غير الحجر الأسود. الركن الأمان. الحجر الأسود يقال عنه كلاماً دكتور جمال أنه صائقة من السماء وأن المسلمين يسجدون أمامه يعني بيقع يعني حتى الحجر الأسود لم يسلم يعني. يعني هو الرد على هذا أعتقد إحنا قدمنا نموذج يعني ردا عليه أحد بسم الله الرحمن الرحيم. حنا قلنا إنه حجر من الجنة. نعم هو ال ال هو حجر الأسود نعم هو حجر الأسود من الجنة كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول. وقال إنه كان أبيض. وهو أشد بياضا من اللبن. فسودته خطايا بني آدم. المستشرقون لما قرأوا لأن القضية إحنا بقصة الصراع. ده إحنا من الصراع مادي فقط ده صراع فكري. عداو الإسلام يشككون في شعائر الإسلام لا. ويشككون في الدين ويشككون في الفرائد ويشككون في السنة فهم لا يحاولون أن يتلمسوا كلا ثغرة من الثغرات، فلما سمعوا أن الحجر الأسود من الجنة وأنه كان فزوجته فزوزته وفي له عينان ولسان وشافتان يشهد به المسنون، يعني شككوا فيه قال المستشرقون أن هذا الحجر قطعة من البازلت جرفتها السيول والامطار الى مكة المقرمة الى وادي مكة فاخذوها فوضعوها في الركض الحجر الاسود فطبعا في ناس عندهم عقول ايضا يفكرون يعني يفكرون اجل ذلك استأجرت الجمعية البريطانية الجغرافية رجلا اسمه ريتشارد بيرتون استأجرت رجل اسمه ريتشارد فرانسيس بيرتون تزايا في زي حج افغاني توجه الى مكة المكرمة وهناك في منتصف القرن التاسع عشر الف تنوية ثلاثة ميلادي الف هجري استطاع سرق جزء من الحجر الاسود والفرار به الى بريطانيا. تم له ذلك وبدراسة العينة المسروقة سابقا قال من من ليست من أحجار الأرض تركيباتها تحليل لا تثبت أنها تشبه هذه أحجار قد تكون من السماء هم قالوا كده إنها من نعم. السماء بعضهم قال إنها من النيازك لكن لما تحللت عملوا تحليل لها فوجدوا أنها تميزت بتركيب كيميائي ومعدني خاص لا يوجد في الأرض ولا ما حتى بريطانيا. شوف وربك سبحانه رب العالمين يخلق ليس كمثله شيء وهو يخلق شيء المعجز في هذا شوف يعني مش احنا اللي قمنا بالتحليل للجمعية الجغرافية البريطانية هي التي أخذت العينة طيب لما تبا فاتنا نقول هذا الاكتشاف رجل نشره في كتاب سماه اسمه Journey to مكة اسم ريتشارد فرانسيس بيرتون عاوز يرجع دور عليه في مكة جنة مكة رحلة نعم. إلى مكة, مكة. نعم. خال فيها أثبت فيها هذه الحقاق ويقال إنه أسلم لله رب العالمين نعم. يعني هذا إذن عشان نقول. والفضل ما شهدت به الأعداء يعني هم بالتحليل وبالدراسة وبالعلم آه. الذي يؤمنون به أثبتوا أن هذا الحجر ليس من أحجار الأرض إذن فهو كما قال عنه صلى الله عليه وسلم إنه حجر من السماء أو إنه حجر من الجنة نستاني في الحديث عن سمات ومظاهر تكريم الله وتفضيل الله للبيت العتيق ولكن استأذنك بعد فاصل شهدان الكرام نلتقي مع هذه المعاني بعد الفاصل أهلا بكم من جديد صرنا دكتور جمال ما زلنا نتحدث عن الحجر الأسود المستشقون يقولون إن المسلمين يسجدون أمام الحجر الأسود وإنه حجر لا ينفع ولا يضر ولكن المسلمون لا يسجدون أمامه هم يستلمونه وقد يعني إذا تمكنوا يقبلونه. فما مبرر ذلك أو ما حجتهم حتى يفعلوا ذلك يعني هم كنا ربنا قال سبحانه وتعالى قد بدت البغضاء من أفواه وما تخفي صدورهم أكبر يعني ربنا سبحانه وتعالى ها أنتم لا تحبون ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وذلقوكم قالوا أمنا وإذا خلو عضوا عليكم قل موت بغزيكم من الله إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تمسسكم سيئة يفرحوا بها هؤلاء يعني يعني أبغضون المسلمين يعني اللي هم يحسدونهم يحسدون المسلمين على هذه النعمة حقد على الإسلام هو غير مبرر رغم أن أهل الإسلام لا يفرضون الإسلام لا إكراه في الدين ورغم أن الأمة الإسلامة حققت مشروعا حضاريا لم تكن تحلم به البشرية طيلة تاريخها بل الأمة المسلمة دي خير أمة حققت الأمن والأمان في ظل هذا لكن هو الحقد على الإسلام وأهله وخاصة حينما ظهرت آثاره الطيبة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وقيام الدين وانتشار الإسلام شرقا وغربا وعبدة البشرية إلى ربها فهو الحقد على هذه الأمة العجيبة أنه طبعا ده هذا جزء أنا بتكلم عن الحجر الأسود كجزء قضية بسيطة مع أن عمر بن الخطاب نظر قال عن الله إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلت كذا الحجر الاسود الا لولا اني رايت رسول الله يقبلك الحجر قبلت هو الجزء الداخلي الاسود هذا نعم هو الجزء الداخلي الاطار خارج خارجي نعم في حجر هل استلمها كذا من الخارج من المكان الابيض زي ما هم لا لا لا يقبل إنه يقبله آه آه وكان السلام كان يستلمه فإذا الحجر الأسود نفسه نعم الحجر الداخل. الأسود نعم. نعم وحيانا طبعا لا يستطيع كان يشاور الإيمين بعيد بمحجانه صلى الله عليه وسلم ويركب الناقة وحيانا صلى الله عليه وسلم يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يحرمنا من نعم. زيارة بيت الله العتيق والحج والعمرة مرات ولا يحرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه فالحجر الأسود وهو ركن ودي من الآيات البينات وفيه ولل... آيات بينات مقام إبراهيم بأحد الآيات نعم. البينات وكلام سيدنا عمر الدكتور جمال يرد على كلامهم الذين يقولون إن المسلمين يسجدون للحجر الأسود هو يقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر يعني يا أيها المستشقون اعلموا أنني لا أسجد وأن المسلمين لا يسجدون لهذا الحجر نعم. فنحن نعلم أنه حجر لا ينفع ولا يضر نعم. ولولا نعم. أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك يعني هو قال المبرر الوحيد اللي خالنا بأق أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فنحن نقتدي بالرسول. العجيب أن أشرف القضية الخطيرة رغم ظهور هذه الحقيقة دي واحد، دي جزئية من جزئيات. تم هل الجمعية الجغرافية أصدرت بيانا إحنا كنا مخطئين في حكمنا على الحجر الأسود وعلى أبدا لم يحدث. هذا مقام إبراهيم دي من الآيات البينات في في حرم الله الآمن فيه ما. آيات بينات مقام إبراهيم. هو حجر هنشوف بعد شوية كان بيقف عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة وإسماعيل وإزيارة عبره إن... آه... آه... آه... هو كان جميل. هذا الحجر ملتصق بجدار الكعبة الشمالي كان مرتشخ بجدار الشعبة الشرقي مم. اللي هو جوار البيت اللي قبل فهذا عمر بن الخطاب على تيسير طواف الحجاج نقلوا إلى هذا المكان يعني خلف المكان لكن هو كان ملتصق بطجار الجعبة الشرقي تبدو المكان اللي انتهى عنده إبراهيم من رفع القواعد من البيت اللي كان التامل فيه البناء وهو ف... طبيعي يكون ملتصق بالجدار لأنه كون سيدنا إبراهيم بيوقف عليه عشان يرفع البناء يبقى طبيعي يكون قريب مش يكون بعيد وبالإضافة إلى ذلك أن الحجر ده اللي موضع فيه مقام إبراهيم المكان اللي بيقف عليه إبراهيم وكان حافيا غير منتعل يقولوا هذا ال... ده حجر شديد الصلابة صخرة أوه. كيف تبعت أوه. أقدام دكتور جيون كان ذا دل اللي بيدور في ذهني في في هذه الثانية أو هذه اللحظة يعني كيف تؤثر أقدامها الصورة معناها يا دكتور يعني هذا الحجر الصلب القوي كيف تؤثر أقدام سيدنا إبراهيم فيه لا. هل هي من باب الإعجاز أم, أم أن هو كان بيوقف فترة قوية ويقول قوي الدكتور زغلول النجار في كتاب الأرض ودي دي معجزة هو رجل بتاع جيولوجيا شاء غرور الزغرار في كتاب الأرض قال هذه آيات معجزة ده حتى فعلا. يعني يتضح أماكن في الأمام وكأنها أماكن أصابع ده بعض كمان المؤرخ المسلمين يقولون بأنه لولا مسح الناس عليهم لأن فيه هنا مفضل الله عز وجل موضوع في يعني غلاف زجاجي الناس تنظر إليه فدحموه من الشركيات آه. ومن التبرك به والتمسح به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ماذا لفعل في مقام إبراهيم بعد مطاف بالبيت العتيق؟ قال واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى ثم صلى عند في مكان موضع اللي هو بالقرب من الحجر. فيعني إذا اتخذوا اتخذوا مقام الصلاة صلى المين لله رب العالمين نا. مش علشان إبراهيم وتوجها إلى الكعبة ولا, ولا تقبل الحجر. هنا الناس كان الحكمة قلت النجورضو ليه, ليه هذا الأثر رغم أن الحجر يعني هو, بيك... هو بيقول عليه الدكتور الزغل هذا إعجاز لا يمكن تفسيره فهذا يقف عنده الإنسان حائرا م. فاحنا مش عاوزين نتزيد ولا نقض يعني يعني بالتفسير العقل العادي مش ممكن, مش ممكن. يؤثر قدم آه. بشر مهما كان وزنه أو مهما كانت قوته أنه يؤثر في الحجر ولكن آه. وكأنها على ما تركها الله تبارك وتعالى حتى يشهدها الناس إلى أن تقوم الساعة وزهن. شهادة لإبراهيم أنه رفع القواعد من الله وشهادة أيضا بأن الحجر الأسود من الجنة لا. يقولوا نزل مع الفكر خلي بالك نزل به آدم من الجنة كيروان ونازل رفض الله رسول رسول صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم من هذا الشرف رفض جمال أنه وضع هذا الحجر بيده أيوة. عندما اختلفت قبائل مكة على من يضع الحجر أيوة. الأسود يعني إذن البيت العتيق تهدم وأعيد بناؤه قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات صلى الله عليه يعني كان عنده 35 سنة ولما اختلفوا في وضع القبائل كل عوزة تتسارع تنال شرف وضع البيت العتيق الحجم الأسفل في مكانه ده. فلما اختلفوا خرج عليهم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا جاءكم الصادق الأمين نحكمه فحكمه فجاء وضعه جاب رداء وهو وضع فيه الحجر قال كل قبيلة تأخذ بطرف حتى وضعه صلى الله عليه وسلم ورفعوه مع بعض كلهم يعني نالوا هذا الشرف ورفعوا وسلمه بيده الشريفة ووضعه في مكانه وحسمت القضية إذن الشرف بيت العتيق ده سبحان الله طهيرة بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود يبا إذن أدي, أدي, أدي معجزة الحجر الأسود وأدي مقام إبراهيم كمان هتيجي بئر زنزم يعني إذن في هنا آيات بينات مقام إبراهيم وربك يخلق ما يشاء ويختار يبا إذن نازلنا أيضا مع مظاهر تكريم الله تبارك وتعالى لهذا المكان وتفضيله لهم إن الرب عليه السلام جاء الصلاة في المسجد الحربي مائة ألف صلاة. أبا. يعني شو بقى لو راح ربنا يقبل منه فرد واحد. بمائة ما. ألف, ألف صلاة. سبحانه وتعالى. صلّى نقول. وووفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة دكتور جمال. و و يعني هي هي تفوق الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمائة صلاة. يعني. أو بمائة ضعف. يعني الشيء الحقيقة يعني الرسول هنا يعني مائة ألف صلاة. سبت في الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجد هذا كما قلت هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلات في المسجد الحرام هذا أفضل من صلاة من صلاة في مسجد هذا مائة صلاة هم دائما حريص على الحديث بالنصوص لا. إن يعني غير كلام نحن نص الحديث إذا الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة والصلاة في مسجد في المسجد الحرام تفوق الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مئة ضعف يعني مئة ألف صلاة يعني وفي هذا دليل في هذا دليل على على أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق نعم نعم لأن ما فيش مكان في الدنيا الصلاة فيه بمئة ألف صلاة إلا هذا المكان وفي هذا دليل كما يقول المصنف دليل صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض على الإطلاق ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا ولغيره مما يستحب ولا يجب وفي المسند والمعنى ده دكتور جمال مش قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج من مكة قال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله معرفة. يعني هي بس مش أفضل بلاد الله أو مش أفضل بقعة على الأرض ده هي كمان أحب بقعة في الأرض إلى الله تبارك وتعالى وإلى قلب رسول الله, الله. أقول وفي المسند والترمزي والنسائي عبد الله بن عدي عن عن فلان عن فلان نسمع سمع رسول الله يقول وهو واقف على راحلته من مكة يقول والله انك لا خير ارض الله نعم خير ارض الله نعم وحب ارض الله الى الله ولولا اني اخرجته منك لما خرجت لما خرج احنا نقول انها حب ارض الله الى قلوبنا نحب ارض الله الى الله والى رسول الله وهي حب الأرض إلى قلوبنا وقلوب المسلمين وقال فلان ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض في قبلة غير البيت العتيق ها قد ما أعتقد كان, كان في قبلة ثانية يعني هي القبلة الثانية لا كان في قبلة ثانية اللي هي المسجد الأقصى لا هذه يعني احنا حوالي 16 شهر تيجي ستة شهر هذه لكن هي القبلة الأولى منذ أن نزل آدم إلى الأرض قبلة المسلمين الأولى بيت الله العتيق في مكة المكرمة دي القبلة الأولى وإلى أن ينف الله الأرض ومن عليها ده كان استثناء استثناء التوجه إلى بيت المقدس كان هذا استثناء 16 خد مرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرة للمسجد الحرام حيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة ولكن أول قبلة توجه إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانت المسجد الأقصى لا بفترة فقط بعد انتقاهه إلى المدينة لكن هو في مكة المكرمة كان يطوف بالبيت العتيق والتجه ويت... بصلاة إلى البيت العتيق يعني في مكة كان يتوجه إلى العتيق وماش يتوجه إلى بيت المقدس يعني... يعني مع أهمية بيت المقدس المسجد الأقصى الأرض. اللي ولكن قبل قبل أن تفرض الصلاة هو كان صلى الله عليه وسلم يصلي على ملة إبراهيم حنيفا. لكن كان يتوجه. كان يتوجه إلى الكعبة. إلى الكعبة. مم. الاستثناء هذا فترة ستة عشر شهرا استثناء فقط حينما وصل المدينة المنورة كان في اختبار ممكن نتعرض إليها يعني في في وقت لاحق لكن المهم إنه قال الكل المؤلف ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض. كلهم فليس على وجه الأرض قبلة غيرها ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة نعم. يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض و... و... ومن خواصها أيضا و... ولكن إذا كان المسلم يعني يعني قطن بيتا و... ووجد أن يعني في الدورات المياه الحديثة أنه يستقبل القبلة أو يستدبرها، فماذا عليه أن يفعل؟ يعني هو هنا مطر لأنك كان قذ الجدار الفاصل يعني قد يعنفنه عنه النحو أنه نح. يعني كونها دلوقتي الوقت بيت الحمامات تبنى لها جدر. أيوة. فذا ففا لكن هو بيتكلم عن الناس الذين يبنون بيوتهم ودورهم والذي يقدر له أن يقضي حاجته في الخلاء لا يستقبل ولا يستدبر البيت العتيق. نعم. ومن خواصها أيضا. أستاذ حضرتك ومن خواصها أيضا أشياء كثيرة بقيت. ولكن الذي لم يبقى هو الوقت فاستأذنك نستكمل الحديث عن أهمية وفضائل بيت الله العتيق في الحلقة المقبلة ولكن ماشي. في النهاية يعني نشكركم شكرا جزيلا على هذا العطاء وهذه المعلومات الطيبة مشاهدين الكرام خبرم خبرم نكمل الله. إن شاء الله رب العالمين ماشي. فضائل بيت الله الحرام الكثيرة ولكثرتها لم نستطع أن نكملها في هذه الحلقة ولكن في الحلقة المقبلة إن شاء الله رب العالمين نستكمل فضاء إلى بيت الله الحرام فإلى هذا الحين لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته